بين الناس ضايك من هموم الوقت ياشكي يحتمل ما عاد يحتمل ما عاد ضايك ما عرف طعم السكينة ما منه يعينا ما عرف طعم السكينة ما منه مرحة الطاعة تمضي في عمر دقايك تمضي في عمر دقايك يا رب الخلائق يربي بين الناس ضايق, ضايق من حظوم الوقت يشكي يحتمل معادي ضايق أقرب أحباء وصحابة يوم يجيت أرد بابا أقرب أحباء وصحابة يوم يجيت أرد بابا قلبي في دنيا الغلابات يرسم أحلامه دعاية. يرسم أحلامه جايك ربي يا ربي الخلايك ربي يا ربي الخلايك يغضي الناس ضايق من هموم الوقت يشكي يهتم المعادي طايق يهتم المعادي طايق ما بقى للصدق قيمة حتى أفرى حايتى ما نبي قال الصدق جيمى حتى أفرى حايتى ما ينبش الذكرى القلما يشعل بجو في الحرائق يشعل بجو في الحرائق ربي يا رب الفضائين قلبي بيد الناس ضائق من هموم من ياشكي يحتمل ما عدي طايل يحتمل بدني المأسى جاسي. عايش بدنيا الماسي وزمن بالحيل قاسي جاسي لنشاب اليوم راسي لا ولا رفايك لنشاب اليوم راسي لا ولا رفايك ربي يا ربي الخلايا الناس ضايق من هموم الوقت يشكي يحتمل بار انا يا ربي ضعيف دربي من دونك مخيف انا يا ربي ضعيف دربي من دونك مخيف وانت بعبادك لطيف تغفر ذنوب سوابك وانت بعبادك لطيف تغذر ذنوب سوابك ربي يا ربي الخلايك ربي يا ربي الخلايك ينضي الناس طايق من هموم الوقت يشكي يحتمل معادي طايق يحتمل معادي طايق يا عسى بالخير سايق يرفع بدرب العواج عسى بالخير ساير يرفع بدرب العوايق والجنورك يا إلهي يكشف سرار حقايا قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح